معراف معراف ما تفسير لأين وزاري تتعلق معراف كأعراف من نشأ لي مجمري أو لأين ومن نجمري ربي شرح لي صدري ويسير لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي علمنا ما جنلنا ذكرنا ما نصينا وأحسن ختامنا يا رب العالمين صورة الأعراف فمكاك والردوس على الله كمعراف واتشع بتمام ذيكه آيات 8 آيا اكبابي አሉ না چو نجي लेलोटू मकिमे मनाचो मुजमा عليه नेहं नेजी तोवसेलोत दगमो मेडलीनाचो यमिल य तोवसेलो दगबावचो सूरह अलआराफ नबियाचीन अलैहि सल्लत वसलाम مغريب يسजदुबत नबर इबाल सूरह میرافو 260 آنکټ نو یاک. دې با ټول کارګوز 103 103 یې کارو نه پر مالت نو. اند شيخ آل لوریاد اکا بی مالو. دا مات اند غځي وای هله 2 غځي یې ته ګبروتال لالو یې. بای لک اذان می تدرګو ړها یو اطلک انده لچ نو مننم دقیقہ نا سکنن کوانه فزياء وعلا سنان نسقد منها من يلم ودعو هذان يدرقال يكام يدرقال يتجمّرها للمغاديه سورة الأعراف المغرب يسقد البتن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بسورة الأعراف المغرب كم؟ قل اترك عليهم يسورة الأعراف مجمريا لكن داد الزهن يمكّا دا مأراف وثوث يمدى ميقّن يو بفيدلاتنا آليف لام ميم صاد عراف تفيدلو تجلو آليف لام ميم صاد آليف لام ميم صاد እንዲህ ይ Fideloch Allahu a'lam bi muradihi fi dhalik Allah be nedi anqatoch min inda tsabebatcho Allah rasu yaqal liji nya menim menilaw neger yellem suratul baqara lay majemeri akababi lay inde القرآن كالنقر النبي عليه الصلاة والسلام كالات سمارون ومستقر اندولوا اللواء انتنا اعرابوا ينحوه بدمني واني تلال بلو علماء واتشعندان بنا قليلانه ألف لام ميم لا محل له من الاعراب منهم ينحوه دائم عيقبه ومخناتهم هذا ألف لام ميم ألف لام ميم هذا ندائب بال ألف لام ميم صاد لا محل له من الاعراب أو هو الف لام م مبتداه وخبره كتاب أي الف لام م صاد كتاب انزل اليك فلا يك في صدرك حرج الف لام م صاد مالك كالله ودانته يوردن كتاب خبره اهو يل لم الف لام م من اعراب ان نتو عنا معناهن اعراب مناقم كتاب انزل اليك هذا كزي قطلوه اون يجمرناو مئراف كتاب انزل اليك من الله كالله ودا انت يورده مئراف يورده يورد كتاب نو يورده مصحف نو كتابالو كتاب مئراف كتاب خلق نو مئراف اعلان كتاب سوره انزلناها لابي تلي بمئراف نو ميلو ازي لاي دمو كتابالو جزء كتاب مالك نوعا جزء كتاب هذا كتاب جزء كتاب يمزعف أقلنا ودعنتك يتوردو مزعف مزعف أقلنا انزيل إليك ودعنتك يتورده كلاي ودتات يتورده كالله ودنبي يورده وحينا القران ورده نو يمنقراو حرفو كلمه نزل من الله بحرف النعم بحرف كالي على حرف ومن كتاب انزل اليك اليك يا محمد يا نبينا يا رسولنا ملكتاين انقدي محل هاي يم يا ملكتان محمد مريت كهونو الله سبحانه وتعالى فوق عرشه كذي نبی یو صلی الله علیه و سلم لای لمرد ملک تعالی واسطت جبرئیل لذي نو انداند غزي یې جبرئیل قال نو انداند غزي یې نبی یو قال نو انداند غزي دمو په ማለት ی ማለት له نبی یو صلی الله علیه وسلم خاص تمراتو ማለት یا یې نبی یو قال دمو نبی یو له 尼亚 سي استبرول ማለት انځی قرانن یې جبرئیل قال نو ማለት አይደله انداندو يجب أن يقالناه في الوزيئة هل تتعلم أنه يقول لك لا يتزايد لهم أسرعي القرآن يقول لك يقول لك ويقول لك ويقول لك ويقول لك يقول لك انزل إليك ودامت يتوردك هنا فلا يكون في صدريك حرج منه السن عندما أدرس وما استمر بل من المعينة رتعرين ونوره أي قبضاهم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه من, من قرت فلا يكن في صدرك حرج منه ما له من الكتاب من نزله حرج شك لا تتحرج لا تشك في نزله من الله سبحانه وتعالى او لا, لا يكن في صدرك حرج منه ما له مين اصن <سؤال> <سؤال> کاماستمار من امیلون تان دا اییزه او قرآنو سیتنگرن اونتا ومن نگرلائی من امیلون تا تطرات تره مولو ان... متو و متو اونت سلوهنه عند امیلون اعقابانی چلا دیتنگرون قننی انسان اونتا تنگرون اونتا تنگر انتا ماثرک دات بالمه جاله اونتا للمالتن آم لکتم من هو مالت؟ من قال مجاهد و قساده شق فيه حرج منه وقيل لا تتحرج به في ابلاغه والانذار به بقرآن بما استفراره قرآن نسكي علمتونه ونيتواشد قبل ناغر مجم لتفرانه للتاخر عسف اللقم به للتناس قر يمتش لو قرآن الحرج واضيقه اي لايكم في صدرك ضيق منه من ابلاغه للناس مخافه ان يكذبوك وياذوك فان الله حافظك جرسة جرسة دلوقت. نيين دلوقت. نيين دلوقت. نيين دلوقت. القران يثائل نجر ستناجر سواء اعز يا رغني انت ننت نناجر نظرك القران كل كلو من هاجر قالوا جن ان الله حافظك الله يباركها لك وناصرك وقل المراد لا يضيق صدرك حيث لم يامن لم يؤمن به ولم يستجيب لك بعدما تقبلاته قلت اندت جنك وني نغريت قال تقبلوني من يبجني الا اسبل بايكبلوني ججره دين عليك الا البلاغ بانت لي من غير نجي هدا لباتك وسط ما استجبت يني نو فانما عليك البلاغ بانت ما درس قال مجاهد وقتادة الحرج هنا الشك والمراد أمته نبي صلى الله عليه وسلم ما ايشككم هنا تشكك الله اعتشكك مقبال تابع قال انقرفوا الوامن بنبي أمته استيبقوا لا امي التراتر كان ويلو ويولت مالة والله نجد نبينا ذات الترعتر كتب على الليلة وسأوه ما فوزده مهر ما يلبه ماهنه والمراج أمته خوطبة الأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم مريت وانت بذيك تنقرات شوك تمكروا إنيم عمين بالله مكة والأعلى باته فلذي ماهن يكتهم قرآن حق أن يعلمهنه قرآن استعلمهنه فهو نتعلمهنه عتت من إبلاغه كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به قرآن يتوردو للتأسفر عن ربتنه انذار ما استنقته لتنذر به للتأسفر ما عمنا للتأسفر عن ربتن او من لدى للأبو الله ام يسرا الرسولتي ان ذا مغاغيوتي اعانيدوتي لود من لود لتنذر بك او من لود انذر وذكرى للمؤمنين الذي لا لو هنسا اينا قررنا يألفوا وذكر على المؤمنين دمو ما أستاوشانو مؤمنوش مع سراراتها صلقاتو كتب لو جتك دقونا هاللس هين نمسرو الشي هين نمارضو مرحبا ونزي زورو مرحبانو أممينو سنزي ذكرانو أمي الله هو أكبر سيل ذكرانو سو بكا فولي شالنه. هonders worked and it is one of the agents is in these words these are the by-mouth and the leads that's what that's why we didn't say которых of our members constit والنبي وكمل اكثرين اعمال الذين ضل فايوه في الحياه الدنيا وهم يحتابون انهم يحسنون صنعه وذكرى للمؤمنين قران ذكرى للمؤمنين لم يامنوا سوى شيء فذكر من يخاف وعيدي يننزع حالي من ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين مؤمن كمرسات بس ذكر للا شكل اللهم زنقا إلا لعندها نزيل مزعى انتوني مزعى ناسية عمشعاته ومنامنه وكواسه وثيليجينه للسوهاته ومكينه ومنامنه وشماذا زنقا إلا الله أكبر سي الخلاص جمعه خطيبه بنب قبله على ما قل لكم سينتده نبقى كافر قلت مجهدين من قدال بقى الله كافر من ما من نفسه نفسه نفسه نفسه كفر في ربي جيساهم قال فرمانا مفراث كافر مجهدين من قدال ما متراك أو شمتانه أيها النفس الخبيثة انتقوا شاشا تبلا ما قد قصد جمّر ها هنجرون نتول دي لك جيس كذي أدري سكو لأكي كمال لأكي نيوني شرق مسرق من القديم وكلنو قصورا أهم شيء حسوله على خلوس أهم المؤمن يكفيه التذكير كافر أنه مؤمن ليناتك وبين الحي والميث نوم قال عليه الصلاة والسلام بين الحي والميث نوم أي أنزل إليك الانذارك للناس وهي او متعلكم بالنهي لان انتفاء الشك في كوني منزله من عند الله وانتفاء الخوف من قوم يارا الذي اعراب ابن وذكر للمؤمنين هذه الذكرى مبتدا يارا لم يقال له شقيم جو لم ذكرى لكافر وذكرى ما تسواش عليه من التباله بالكافرون ما تسواش على ما تسى تجمح هذا السلام لم يتكبّلناه يقول الله يفلقه لكم نزيبكو قل باسم يفلقوا سلوهنونه وذكره لتبع الله أيضا قم يافيز أدلو الجنديهون اتبعوا ما هنزل إليكم ودن أنت يتوردون تكتلو كجيتات يوردون من ربكم يتعلو لما أنه اتبعوا اتبعوا خطاب لما أنه ما ننوي النقر يقول للمؤمنين يتعلو مؤمنون تزيدنا سؤاله ذكره للمؤمنين ونبي وراء وقالنا يقول إن يامتا اتبعونا إن يامتا تكتلوا ما عنين شيخ الطريقة شيخ المولد لا والله اتبعوا إيش ما أنزل إليكم من ربكم كجثات شهي ورد كجثات على لذلك تكتلوا ثم وأن هذا شراقي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السملة فتفرق بكم عن سبيله يا جماعة يا الله سبحانه وتعالى بحكمة منه فضل يفل قول قرب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كجيتاه والردلات جمدتا فكتلوا ولا تتبعوا من دونه أولياء كالله ليلة يعلم ما الندم ولا جندات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه اتبعوا ولا تبتدعوا الو اتبعوا ولا تبتدعوا فكتلونجي عدي نجر انت تفلسفوا عدي نجر استنطوا تجاني صلاه الفاتيم زي ما قال شاذيلي زي ما قال زي ما قال ايه والله كتلوا ايا سنتم اللي من ما كان محمد بها هذه من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي كذي بها لا خاطر خدت من, من بال فيله مرغن يمطنا يولي كل ما مكتم يا ونيين قال ليه لو دومه مطنا كله ولي يتباله بሙሉ باجري سرنا على رزقو قالو وني تغشاو لا لا يا اخي اتبعوا علونا بن مسعود اتبعوا فكتالوجي ولا تبتدعوا عديس نتاع الفلاسفه عديس نجر لا تعمل فقد كوشيتم عديسوا مسرتكم مدام يا تشكر على فقد كفيت الله بقطع جهل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم والإسلام دينا هلا لا سي هلال... سبحان الله بالينيهال الحمد لله بال ما ناله اذكروا الله ذكرا كثيرا خلاص <تصفيق> اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تستبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون تنش ما تثوشوا قليلا ما تذكرون على أنه وصفة لمصدر محظوف للفعل المتاخر أي تذكرا قليلا وما مزيدة للتوكيد قليلا ما تذكرون تنش من تثوشوا ما زائدان التولو ما نافي ان ات قالوا أو تنش هو منتصب على الحال من فعل لا تتبع وما مصدريه اي لا تتبع من دونه اولياء قليلا تذكرون قريا تذكرون بحذف احد التاءين تذكرون نو ان تذكروا قليلا ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها سنت الناس انت مندروجنا جاء طفىنا جاء مندروجين اطفاهم فين مندر كطفى ما نواريو يبلط نوارين طفوا مندروا اندال نبرش يادركنا بقى ميد يادركنا بيوتو غدا واكلتو منا منو لا لا سولو قرط ضملو منم نجر من, من قريه اهلكناها من قريه من اهل قريه أهلتنا سكانها نواري والتوانيات أفهان باعث لما لدنه أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم ولا تتبعوا قليلاً ما تذكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين اندمي له قرآن عبابا لنويلاً لابن كثير منها يتنمي هالبتق أقوى بذو سوات عماني هنا واتذين يتنم بذو سوات كافية كهذه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين سرطة يوسف لك وإن تطيع اكثر في الارض يضلك عن سبيل الله هيا ما مدر الله يقللون بزوين شوو بتا كبروا بتتكبلوا يا له انتك قدت له بتهم كما نقرنم يا وطف ما كاري مسلوكنو تقامي مسلوكنو كنان تضيينو منع الجافة كيل سنتو شوبا بالسلامه نور ميلوان تهوناكو هاولام تندو دوك شوفي صدرك صدرك راه حتى صلات كنت تبقى ارك تسجل بزي بمر ييتنسى سعل لنفسك سعل لربك كلال دم ما يبدا تي ما فيي انا بلا ما انغلط تحتكو ايام حرام ايام كرهان ايام مدانه ايي ناشخنا امينوز لا كلت تمام مدام لا ننسوا سوقه باب لي ادروزو اني متاز اسكتي لا ندعوتكم في سجده اني دارك وادنيا هونو اني ميجم مقطات يا كر مالكو تشواش علاش منجي نوكم له الشيطان هدو هدو اهم بين يياسامر بقاكو الاستغفار لابيس نو الى اللي حسب رمطب نابس هبقى دبر لي الاستغفار تره سمره مرمانیمه دا اند کو نو سي نګري مچم يا هر کو ود አይደل ميوارو ثارم يتسګد جه صلاته بسند نو 500 نو 1000 بمدره شي کوټراک شنو 600 کوي نو راځم بلوسرای نه تره او نه او سره ته نه صلاتين اڅګدېو څه ګلالو کوي لې چې لور فقاد او حرم لا کوټ ټولو سګدې لیساب یې غني ندرون نالفلكم ايه تقص في درون نالفلكم غني يطاطالينو يتسافلوا 100000 صلاة لا تنتهت يونا كان هذا متلو دي با ما نتذكرت انت شيطانكم ما يغببد يلن شيطان طمطان دي بترو متتمتن كون لم دي تمتمالارد نميلو يا سلام اندان تكو طمطام أاول سوف تتكلم كما تنطق أي هو ذا أي غادي نقولوا انت حتى تكلم انت حاول سوفنا يلا يا اخو بار لهبط نومي غبا الله سبحانه وتعالى الذي يكون خنا في بالا كلما ذكرت الله دينا لك لك عمازي التأتج يروطات هذا ان في الدرق يفرطتها قلوا وليا ونمتوا الاثناج الستة اليوم قالنا ما نندم السقل يا ساكم يا زوري يا لساكم زوري ساكمتا عصري مسلحة بك ارا ساكم اللي تفافات وكم من قريتنا هلكناها سنت الناس سنت من دروت تشالو يا تفانات جو هي في موضع رفع على الاتداء اهلكناها اهلكنا اهلها كم من قريه من القرى الكبيره اهلكناها نفسها بهلاك اهلها او اهلكنا اهلها والمراد اردنا اهلاكها ما لهوش راسان يطفوانات وين ماريوچان يطفوا ولهتم يشتغل فجاءها باسن يا قطعاتاتين قد تو الله بدك لو ضياة النليس أو هم قائلون ويمنسو قيلو الأندتينيون قائلون قائل تناغاري لما لسميونال قائل يسنين قيلولا قائل القول قائل لكن ذي لاي قائلون مالت وهم نائمون أو داخلون في القيلولا يكثر لاي مدر جورفت قيلولا يبالات السولاي جبتو ياعلوا يمطان باتو يغد بلا امي متاو لليت بيتش ادللم بهاتن ويليتني تو وين بترارا صحاي لي متاي تشيلال من منتر يلو ساع انت مدبه بسات ميطا وذي نمي هو نو ميبال نغير يلم ثم كان ادعواهم ايا جاءوا الونم اجاءهم باسنا ينيا قطا تمطاباتاو غزي الا انقالوا مال سنجي ان كنا ظالمي اينكو راتاتشينن يبدل غفنيوچ نبر نمالت نو يلالو انا من فايدالو قالو انن يكرتارجلن نو ايغود فكاين من قرية أهلكناها وهي الظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ليلة ابو تعالى لمسرة القصص وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها بنروا لا يتبتت بطعم كرة يتقبت فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم من لا قليلا يأو ينسامل من درتيك لأن فرعون سفر طيقات لم تسكن ما النميان ربث يلا من الله قليلا من بعدهن الله قليلا فنش نجيه وكنا نحن الوارثين إني تركبنا على الله بل كان نبراك الناس تركبنا على الله تركبنا على الوصر نبراك እንከን ባሊዚ መሬታቸውን ከፋፍለው ሊኖሩ? አለም እኮ። የኛ ገልተው እንደውም ይገባው ይመስለኛል። 90 ሜትር ነው እንጂ ከ90 መስ ብትኖር ብትብር ከ ለ90 ሜትር ነው መሬት ምን ሰጥን? እንጂ ለሁልጊዜ መሬት መገሳ መስ መስمرات ያለብህ ማለት ነው። 90 ሜትር ነው እኮ የሚመራው አይደል ለሊዚው? ለ90 ሜትር ነው። እስከ 90ም 79 አረጋለ አንዳሎቹ 90 አመታሉ አረ ዝብለ ደበራ ምን ባን ያካል በ90 ደቂቃ Allah ምንድን ይፈራ ምንና ቃልን እንኳን በ90 አመት ተውልኝ ነው ከ90 አመት በኋላ እንደገና ትገዛለህ ዘ ታየም በስ እንደ እንደሚያሳድዱ 90 ላይ ኑሮዬ ነው ብሎ ቢሱኝ ይገነባል ህፃው ብሩን ይዘ አይፈጥፋል መስኮቶቹ ሳይጨር 90 አመት ይደርሳል ከዛ በኋላ ጥልጋለ አንሳ ጉለከቴ ਨਾਲ ወልጃ ግዛን በአዲስ በአዲስዋጋ አየ ምን ድሳት ንብድ ለመኖር እንዳመጣቸው ንኖር ኩን ጉዳይ ረሰው ነው ገልግልግልግልግል ይiyorum ለዛ ገብ ማስቀመጣቸው ኧ ፒናሰን ዳይተናል ስንቱ እንዲያውም ጓዝ ይልላቸው ናቸው ነፃ ይሆኑ እንዴ ወጣ እንዳሉ ነው አበዛው በቦት ጫማ ያመለጡ ነው እንደዚህና ፎልፉ ነው وانما مفاتحه لتلو بالعذبه حتى ودجنتكم ودجنت في الجبا كلهم بيجبا انكم هل الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء بكم ب 500 سنه لا مين هم منهم مسؤولون في ور افاچو بي <تصفيق> درسم له سلم بي درسم له تياکي پېلګالو سيرو ستون يتاون لي يو ود هاله وني بلو ما درشالم يهدو ها درس گه وي درو نيور برمیان کټ کټ ور افاتي زنا څه تطبقال څه تطبقاله من انګلته بله attack د تتاثر ول څه چياله ساده والا ور افاو سيد فقدرېاله من ني ني ني پېدها پاسپورت نه نه نوم يې قوانين لفيته نه هيняў ګن هاله وي نه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 قالنا عالسد أتفرهم يصرف فأما من أوتي كتابه بيميني فأما من أوتي كتابه بشمالي فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين آه قد أكتنف الله إمي أسعرفه جمه إن يعله فكثلي من أمي اللهم يميني يجعله في مراح قويته فيلث اون وله وله يونه يونه بوتا مجمع لي وسدي مجمع وله زي هدا لهلوه وله زي زي وسدي مجمع انا باكدك انا يالهلو فين مجمع رقهات سو ما ايه جنب برا جنب يتقمال يتقمال هاوا مجمريانو صرو مريمي تاو يا لاواقي سامي يا جدل يفقبال تاو اما توات كتلو با الله اما سو غراته يدور انظروا ما انت تاخذون دينكم دينكم كمان انت حال حالا مليئ بالعلماء نقر منه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين انذي ملك تنجوش يتلاقب باتشو انسوات كن من تاييك علم ملك تنجوش الرساة كن تاييك علم ملك النبي عالمياتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم يقصون عليكم يتلون عليكم آياتنا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا أيها عالمياتكم رسل منكم عند الله كو عنده ما أفنا فينا عسى التطوية من مرم ترافيكم ما تدبقوا قانون ترافيكم قانون ياولكنا تدبقوه في كمتساطات لي يطبقها وي ساحل دي زول رارغو اندي سترو تاعيحت لا الله غير حجهم في اللي دارغو له مريض انت لو راسو ما سرج ارغو كزيالو يعني حلو الفكاه طفاك ايشي اهم بتتقطع الكبد حالو وينوا علاميتكم منكم ما فلنسألن الذين أرسل إليهم وَلَنَّسْيَتَلَا كَبَّاتشَ وَنسَ وَالْتَّيِّكَ عَلَّنْ من, من, من هنا تأييك على الجهال؟ من, من هنا تأييك على الجهال؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ رَاسَ هَتْجَوْمَلَا كَبَّاتشَ وَالتَّيِّكَ عَلَّنْ وعيدٌ شديد والسؤال للقوم الذين أرسل الله إليهم الرسل من الأمم الثالفة للتقريع والتوبيخ النسل واللام لام الكسام أي لنسألنهم عما أجاب به رسولهم عند دعوتهم نبياته إذا كنت تنسى السمرات ونبري على ساحر مجنون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة من على التعاتي ولنسألن المرسلين أي الذين بعثهم الله أي نسألهم عما أجاب به أممهم عليهم ومن اطاع منهم ومن عصى وقيل المعنى فلا نسالن الذين ارسل اليهم يعني الانبياء ولا نسالن المرسلين يعني الملائكه ولا يعرض هذا قول الله تعالى ولا يسالوا عن ذنوبهم المجرمون ولا يسالوا عن ذنوبهم المجرم المجرمون يا الله من من راح تشيئت يطيقلك كون دا اذي لأي تايكات شواله مالذي لأي تايكو مالذي لمن سرات شو تولو اي تايكو مجن من, من بلا تشون ابرا من على شو تولو لما ساب فر يتايكو لما لن تلو تايزو قربوا يوانا، پوليس دعوى فرد بيت لان زنب ها سوتو مياقالكو اجي كفنجي تايزوال اجي توبينجي تا يدبك منن ما ندري له كتتيق يبلطو نمياقرو زمبلو كاسغبوتكو ياو سمياقال نسيت تفواقالو غنزي اجي لا ينيبرو غدناو انت <تصفيق> يبلطه يميا سفر نجر نو يناجروا كواشم يبلطه ليتازبوت مالك وونجي في ايدن بن واذا المؤوده سئلت باي ذنب قتلت فلن مؤوده كان هي وسا يتكبرت الشيء اللي جاغرت ستطيق من بمن ونجل يتجدل الشيء اللي تباله اصلا ما تطيق مالك اكو مان اللي ما سافر لهم غدايوات او من عرجي بله هنا وكأنه وفاق بركاته مين عرجت يقول لك هذا أنت مين بله هنا وكأنه بأي ذنب قتلت كرا على الله بمن ونجل شنه يتقدل شتب على هذا فلنسألن, فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين دعواهم أي آخر دعائهم وقيل الدعوة هنا بمعنى للدعاء والمعنى ما كان ما يدعونه لدينهم وينتحلونه إلا اعترافهم ببذلانه وفساده فلنقصن عليهم فلنقصن عليهم بعلم با او قاتلعي باتكت كله او قاتلعي بيته ما سره تتاريك انتره كله اكتو علم وما كنا غائبين إنيا بكي عنا النقر شادرقو كننسو روك على نبرنام روك سلا نبرنا قد اونسل على اووك من على اكتوب للمنتجيك اكتو إنيا ما هولون وما كنا غائبين روك على نبرنا نبرنا ؟ ما يلفظ من قول ان الله لديه رقيب عكيد أرى يا تذيب الله ؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نستنسخ مالك مالك مالك نسخ مالك؟ خب مالك مالك السينو والتاوسي قبا يتنيهم فعل إليه للطلبنو نستغفر نطلب الغفران نستنسخ نطلب النسخ بيليا ليا يلب الله اكبر اني قالنا يحيى قال يتلا كدب دبي سي سي نميبالو له كلاك عند اين دبي عند اين ترميوطوا ادلا اني بلاي فزازا كونو السوبلاي فزازا اني بلاي سي يونا تت اعراب قالو شنو هذاك ان كننا كنتو ما كنت تعملوا مال يسرع تشو السرا خوكو عندنا ياللهو نيغاغارا يرسلين يالبناهم من التامتاك توصوه اللهم الله لا فلنسأل للذين ورسل إليهم يتلاكباتونهم ويتلاكتنهم نبياتهم كنت يكعلن سين كنياه انفرمشين وصدونه ويميك تعناتطرونه ويندان للنوقه ولنقصنا عليهم فلنقصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين يا لو. طيب كنياك التلو من دينهم يونو والوزن يومئذين الحق يجعل أتممزن أكعى من مزن سرعه من مزن تكبر من مزن عونة نوو مزن ونضع الموازين القصة ليوم القيامة إلا الله للمتارك فأما من سقلت موازينه فهو في عشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية خفت فقلات ميزانه يم يدف ميزانه يدفع لك ما له يخيب ثراوي بلتلك من ثقلت موازينه اما من خفت موازينه واه ويل هنا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه ميزانه يكبدل لك ميزانه يكبدل لك ما نزيسي كمتو جمعش ليتر جمعش ليتر نحشوار رب كلهم يوني جين خيري سراو انده كنوه جمعش ليتر با... تبقل وانجل وثمنيش وانجل فأولئك هم المفلحون بس جت كل يتساكالك شو مالت النزي نحشوار من يو ساكالك يزيان كان ميزانو يادف فلت سوناو من زحبها عن النار وقد خلال جنة فقد فاز كجهنم ولو تعراق تغلو ودى جنة اندي قبايا سفر جلسو ادلن يا مالة الصنة كزاودي ما انم سو اني منها اللبنة من انم ينسو ينسو ما انم سو مضميها الخير بالسرع با سيناقل ان الرجل اللي يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه بينها الا ذراع فيعملوا بعمل اهل النار فيدخلها بخير الا شتراث شراثي شراثي تندفي من صوم منام منار مترش على سنغل في كره جنات ليغبا مطفوه نغير ترى النار جهنم يغبا ايتلال كتاب من مترش على قال هون درست حتى ما ما يندم ومن خفت موازينه ميزانه يقنه يقلل بس فأولئك الذين خسروا أنفسهم أن يناتش وراساتش يكسروا خسروا أنفسهم راساتش يققوا هل ننبعكم بالأغسرين أعمالا سراتش يكسر الضاتش واللينجراتش هيا لله إنما أنناتش الذين ضل سعيوهم في الحياة الدنيا بذيب دنيا لا يسراتش يتبلاشش وهم يحسنون أنهم يحسنون صلاة هم يحسبون أنهم يحسنون صلاة ان نسقرو يسروا مسلواتهم генسراتचे केबल अच्छेबाचो मालिक नेसून انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ابانقزوچاチン يا يطفو بنبروت مكنايد نفताचोन इफेक्टसुरुस नेसून بما كانوا بنبروت بيكونيهم ما मसरिया هنا بيكونيهم باياتिना بانقزوچاチン يظلمون يبदलूस लेनेबरो افتشي انكمهsession in the الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضاه انه يعمل المولى ونعمل المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته